أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا ألي أجنحة مثنى وتلات ورباع يزيد في الخلق ما يشاء إن الله على كل شيء قدير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 لهم عذاب شديد وَمَكُولَاءِكَ هُوَ يَبُورُ وَاللَّهُ خَلَقَكُم مِن تُرَابٍ ثُمَّ مِن ثم ثُمَّ جَعَلَكُمْ أَزْوَاجًا وَمَا تَأْمِلُ مِنْ أُمَّةٍ وَلَا تَضَاعُ إلَّا بِعِلْمِهِ وَمَا يُعَمَّرُ مِنْ مُعَمَّرٍ وَلَا يُقَصُّ مِنْ عُمُورِهِ إلَّا بِكِذَابٍ إن ذلك على الله يسير، وما يستوي البحران هذا عب طراث سائل شرابه وهذا من حن أجاج، ومن كل تأكلون لحنا طريا وتستخرجون حليه تلبسونها. وتستخرجون حنية تلبسوا لها وترى الفنك فيه مواخرا لتبتعوا من فضله ولعلكم تشكرون يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وتخر الشمس والقمر كل يجري لأجل متمى ذلكم الله ربكم له الملك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 إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعدين ولا تزر وازرة وزر أخرى وإن تدعو مسطلة إلى حملها لا يحمل منه شيء ولو كان ذا إنما تنبر الذين يخشون ربهم بالغيب وأقاموا الصلاة ومن تزكى فإنما يتزكى لنفسه وإلى الله المطير وما يستوي الأعمى والبصير ولا الظلمات ولا النور ولا الظل ولا الحرور وما يستوي الأحياء ولا الأموات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 ومن الجبال جُدَّةٌ بِضُوَّحُرٌ مُقْتَلَفٌ ألوانُهَا وغَرَابٍ بُصُودٌ وَمِنَ النَّاسِ وَالدُّوَابِ وَالْأَنْعَانِ مُقْتَلَفٌ ألوانُهُ كَذَلِكَ إِنَّمَا يَقْشَرُ اللَّهُ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ غَفُورٌ